สามสิบหกหกแิบการขนส่งมวลชนทีุ่มวลนทีวลชางกาลาการขนส่งมวลชนลกรลี่ารลดสมวาร่ลที่านลามลกรีรดสาร่ที่น أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ رود ماي كنّيّ باي كارم ميرغ كا؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ دي شن تونغ باي ساي ناي كا؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن أ خ ذ ه دي شان تونج تا رود، مي كا؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ دي شان تونج تا رود، تي ناي كا؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ ตัวรถราคาเท่าไหร่คะคมทักษิร์ตสัฟัรบ ك กี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะ كم عدد م د د ح ط ا ت ا ل ت وقف حتى وسط ل م د ي ن ค كم عدد ا ل م ح ط ا ت ا ل ت وقف حتى وسط เมืองคุณต้องลงรถที่นี่ค่ะ ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. كن تضع لون خلف كا. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. إك خا نا تي. رط فاي كبرون تا باي جا ما كا. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. إك سيب نا تي. ركضان كابون تاوباي جم ما كا. ل ت ر ا م التالي سيصل خلال عشر دقائق. الترام التالي سيصل خلال عشر دقائق. إك سيب خا نا تي. رك ميكان تاوباي جم ما ك الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. ر ك ا ي ใ دين เทุด م ي ك متى يسافر آخر مترو متى يسافر آخر مترو ر ي و ه ا متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ ر و مي เทุด ه ا متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ كن <تصفيق> ك هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ ตัว๋วรถหรือไม่มีดิฉันไม่มีตัว لا, لا ๋วรถค่ะลา لا อยู่จะตัวไม่ตระหนั ا م รื่องงาั้นคุณต้องเสียค่าปรับค่ะดังนั้นคุณต้องจ่ายร